الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا 110. وإن الله لعفو غفور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 إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا, فلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِذِّ وَاتَّقُوا اللَّهِ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان يحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز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 أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ